الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله محمد الوجه الرابع ان يقال بان السيره العقلاءه وان جرت على قبولي خبر ذلياد فيما تحت يده الا ان هذه السيره انما جرت بنكته الاخباريه بمعنى ان ذا اليد لانه الاخبر من غيره بما تحت يده كان خبره عن طهارته او نجاسته او ملكيته أو كونه مأذونا فيه للغير أو متعلقا لحق الغير حجتان وهذا الذي أفاده السيد الشهيد غير بعيد ولكن الكلام في ان امضاء السيره هل ينال امضاء هذه النكته وهي نكته الاخباريه أم لا فاذا قلنا بان امضاء السيره <تصفيق> يقف على نفس السيره العمليه ولا يمتد الى نكتتها كما ذهب اليه المحقق الاصفهاني قدس سره فبالتالي اذا شككنا في اطلاق حجيه خبر ذي اليد لمورد معين اقتصرنا على القدر المتيقان فان مقتضى كون الدليل لبيان وهو السيره الاقتصار على القدر المتيقان اما اذا قلنا بان الامضاء يمتد إلى النكتة ايضا إذن فمقتضى عموم النكتة عموم الحجية ففي كل موردين يكون ذو اليد أخبرا من غيره بما تحت يده يكون خبره حجتان وقد ذكرنا في بحث الاصول ان نكته السيره تاره تكون واضحه لمن يشاهد السيره كما في عمل سيره العقلاء بخبر الثقه حيث ان نكته الكاشفيه والاماريه واضحه فإذا كانت النكته واضحتان امتد الامضاء للنكته بملاك قبح نقض الغراض اذ لو لم تكن النكته مقبوله لدى الشارع فان السير الناشئ عن نكتتين بطبيعتها تتوسع ولا تجمد على مواردها ما دامت ناشئة عن نكتة معينة وبما أنها في معرض التوسع فهي في معرض الامتداد إلى أغراض الشارع وملاكاته فمقتضى تحفظ الشارع على اغراضه وملاكاته ان يردع عن العمل بالنكتة لانها في معرض الامتداد الى اغراضه فعدم ردعه عنها مع كونه في مقام البيان امضاء لها بملاك قبح نقض الغراض وتضييعه اما اذا لم تكن النكته واضحه كما في مورد جريان السيرة على العمل بالاستصحاب فهل ان النكته في ذلك كاشفيه اليقين السابق عن الواقع أم أن النكتة في ذلك هو اقتضاء النظام للجري على وفق الحالة السابقة لأ لأن اليقين السابق له كاشفية عن الواقع أم أن الجري على وفق الحالة السابقة في بعض المواطن موافق للاحتياط وفي بعضها مورد للإطمئنان بالبقاء فمع عدم وضوح النكته في الجري على وفق اليقين السابق يبقى الإمضاء واقفا على مجرد السيراء بمقدار الموارد المعلومة في عهد المعصوم في عصر المعصوم عليه السلام والصحيح أن حجية خبر ذلياد واضحة النكتة وأنها ترجع لنكتة الأخبريات فالمدار على الأخبريات هذا وقد يستدل على حجية خبر ذلياد ببعض النصوص من هذه النصوص صحيحة معاوية ابن وهاب النوع انسداد النوعي لا بد أن يرجع إلى هذه النكتة يعني نكتة الأخبرية هذا معنى أنه لا يعلم إلا من يعني هو أخبر مراد أخبر يعني فيه خبير وأخبر مراد بأخبار يعني أنه هو الخبير هذا بعد مرجع الانسداد النوعي لها وإلا فلا وإلا فلا أقول إذا لم ترجع نقطة الانسداد النوعي للأخبارية فلا شاهد عليها يعني لا نتلمس من سيره العقلاء على حجيه خبر ذي اليد الا انه هو الخبير بما تحت يده بنكته الاخباريه لا بنكته الاستداد النوعي على ساعتها ولو لم يكن خبيرا بما تحت يده صح ما يدري بما تحت يده رجل نعرف أنه مهمالون صن لا يدري عما تحت يده مع ذلك نقبل خبره مو معلوم. قد لا الشيء لكن نقبل عمله مو معلوم مو معلوم بالتأمل في سيرة العقلاء على قبول خبر ذلياد أنه بنكتة أنه الخبير عما تحت يده أما لو أما لو قامت إمارة عقلاءي على عدم خبرته بما تحت يده فقبول خبره غير معلوم لدى العقلاء، فليس المدار على ال... <تصفيق> فليس المدار على مطلق الانسداد النوعي، بال على الانسداد النوعي الذي يكون في إطار خبرويته، صحيحه معاوية بن وهان في جرذ عن أبي عبد الله عليه السلام. في جرد ماته في زيت أو سمن أو عسل قال يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به باب 42 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 مورد الاستدلال إحدى فقرتين الفقرة الأولى أنه قال يبيع هو يبينه لمن اشترى بتقريب أن الأمر بالإخبار دال على الأمر بالقبول وإلا لو لم يكن إخباره مقبولا لكان أمره بالإخوار لغوان ولا تخريج لقبول خبره إلا حجية خبر ذي اليد عما شنو عما تحت يده هذا التقريب الأول للاستدلال وأشكل عليه السيد الشهيد قدس سروا صفحة مئة و من الجزء الثاني قال لعل نكته الأمر بالإخبار الخروج عن العهداء أي كما يجب على البائع الإخبار بالأوصاف الرديئة المخفية خروجا عن حرمة الغيش يجب عليه ايضا الإخبار بنجاسة بنجاسة السمن أو الزيت خروجا عن حرمة الغيش فليس الملاك في الأمر بالإخبار حجية خبره بل الملاك في الأمر بالإخبار أن يخرج عن عهدة هذه الحرمه لكن كما ترى أن هذا خلاف ظاهر التعليل حيث قال يبيعه ويبينه شنو لمن يشتريه ليستصبح به فان ظاهر التعليل ان الامر بالاخبار ليس لمجرد الخروج بل عن عهده حرمه الغاش بل لترتيب الاثر على خبره وهو تجنب استعماله في, موارد ال... في الموارد المحرماء التقريب الثاني أن قوله ليستصبح به ظاهر في المفروغية عن جري المشتري على إخبار البائع وإلا لو لم يكن جري المشتري على إخبار البائع امرا مفروغا عنه لما قال شنو ليستصبح به ولا موجب للمفروغية عن جري المشتري على طبق إخبار البائع إلا حجية إخبار ذلياد إذ لو لم يكن خبر ذلياد حجه فيما تحت يده لما ذكرت الروايه ان جري المشتري على اخبار البائع امر بل مفروغ عام هنا اشكل السيد الشهيد قدس الرهوب بأنه لو كانت الروايه مسوقه للامر بالقبول اي لو قالت الرواية على المشتري أن يقبل خبر البائع لكان مقتضى إطلاق الأمر بقبوله حجية خبره إذ قد لا يتولد من خبره الإطمئنان بالنجاسة فالأمر بقبول خبره وإن لم يحصل منه اطمئنان كاشف عن حجيته لكن الروايه لم تأمر بالقبول وانما امرت بالاخبار واستفدنا من الذيل المفروغيه عن جري المشتري على طبق اخبار البائع فلعل المفروغيه عن ذلك انما هي في فرض الاطمئنان اي على البائع ان يخبر لأن المشتري يجري وفق خبره إذا اطمئن به حيث إن الإطمئنان لخبر البائع جنو أمر غالبي خصوصا إذا كان إخبار البائع بالأوصاف الرديئة فإنه يطمئن لخبره عادتان فلعل ظهور التعليل في المفروغيه عن جري المشتري على وفق اخبار البائع حصول الاطمئنان لا لان خبر ذي اليد حجه ولكن قد يدعى كما شيخ عبد الله يريد يقول يعني في راسه ولكن قد يدعى ظهور الامر بالاخبار في الإرشاد والكنايه عن حجيته فإن قوله يا أبان أفت في الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك ظاهر في الإرشاد إلى حجيه فتوى أيضا عندما يأمره بالإخبار فإن الأمر بالإخبار قد يقال ظاهر عرفا ليس في الأمر المولوي وإنما في الإرشاد إلى حجيه خبره والكناية عن حجيه خبره فتأمان نعم شنو القرين هناك يا أبا ها هنا نفس حيثية الخبر <تصفيق> ومن هذه الروايات رواية ابن بكير رواية ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه يعني المعير لا يصلي في الثوب بس ذاك الذي أخذ الثوب صلى عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال لا يعلمه لا يعلم أن هذا الثوب قال فإن أعلمه قال يعيد ووجه الاستدلال بهذه الروايه من احدى فقرتين الفقره الاولى النهي عن الاعلام لا يعلمه فلو لم يكن الاعلام حجه في اثبات نجاسه الثوب لما نهاه عن والا لو كان الاعلام لا اثر له شرعا فلماذا ينهاه عن إعلام. فالنهي عن الاعلام دال بالالتزام على كون الخبر حجة اي ان خبر ذي اليد بنجاسه ما تحته يده حجه ما قال ثقه اعار هداوه اعار رجل اعار ما قال رجل ثقه اعار رجل اعار رجل ثوما يا دعوه مو بالقلقله الرجل يقطع الاشكال ما الإشكال؟ واحد <تصفيق> ولكن السيد الشهيد قدس سره اشكل على الاستدلال بان النهي في المقام في مقام توهم الوجوب إذ لعل من أعار الثوب يتوهم أنه يجب عليه الإعلام كي لا يتسبب في إيقاع المكلف الآخر في محذور الصلاة في النجاسة فسأل هل يجب علي إعلامه حتى لا أتسبب في إيقاعه في الصلاة في النجاسة قال الإمام لا يعلمه فهو نهي في مقام توهم الوجوب والنهي في مقام توهم الوجوب لا يدل على أكثر من الجواز ولا دلالة فيه على لا على حجية خبر ذي اليد عما تحت يده لكن هذا خلاف ظاهر التعليل أيضا حيث قال فإن أعلمه قال يعيد فإن ظاهره أن النكتة في النهي عن إعلامه أن إعلامه سيوقعه في مشقة الإعادة ولأن إعلامه سيوقعه في مشقة الإعادة نهاه عن ذلك لا لأن الإعلام شنو مما يتوهم وجوبه خو. نجي الى الفقره الثانيه ان يستدل بقوله فان اعلمه قال يعيد فان الامر بالاعاده واضح الدلاله على ان اعلامه بالنجاسه حجه اذ لو لا حجيه خبره بالنجاسه لما كان هناك وجه لترتيب الاثر على اخباره بشنو بالاعاده ولكن أشكل على ذلك في عدة من الكلمات أنه من المحتمل عرفان أن يكون مصب السؤال السؤال عن صحة صلاته وعدم صحتها فإن قوله فإن أعلمه أي فإن أعلمه بنجاسة الثوب فهل تصح صلاته أم لا تصح فأجاب الإمام بأنه لا تصح صلاته فليس المنظور في الرواية شنو؟ حجية خبره وإنما المنظور في الرواية هل يترتب على إعلامه فساد صلاته أم لا فأجاب الإمام بأنه نعم يترتب على إعلام جنو فساد صلاته فإذا كانت جهة السؤال هي صحة الصلاة وعدمها وليست جهة السؤال هي حجية خبره وعدمه إذن ليست الرواية في مقام البيان من جهات حجية الخبر كي يتمسك بإطلاقها لإثبات حجية خبر ذي اليد فيما تحت يده ولو لم يفدل اطمئنا والوثوق بل إن الرواية معارضة بروايات عديدة تدل على أن الصلاة في النجاسة المجهولة صحيحة فلعل فلعل فلعلها بي يعني فلعله بلحاظ هذه المعارضه يسقط هذا المدلول المطابقي عن الحجية وهو قوله يعيد صلاته فيسقط المدلول الالتزامي عن الحجية وهو حجيه خبره حيث ان لقوله يعيد صلاته مدلولين مطابقي وهو فساد الصلاه والتزامي وهو حجيه اعلامه فإذا سقط المدلول المطابق بالمعارضة للروايات الدالة على صحة الصلاة في الثوب المتنجيس سقط المدلول الالتزامي وهو استكشاف حجية خبري عن ال شنو حجية أي بعد أن أخبره عاجل قبل أن يخبره أعلمه بعد أن صلى مقابل يا إله فصلى فيه فصلى فيه يقول الرواية ها يا شيخنا لا تستعجل عن رجل أعار رجلا ثوان فصلى فيه الآن شنو قال لا يعلم الآن بعد أن صلى لا يعلم حتى لا يقع المشاكل قلت فأين أعلمه بعد أن صلى فيه يا شيخنا مبال عجل الإشكال نعم وقد يتمسك لإثبات حجية خبري ذي اليد بالتعليل الوارد في موثقة حفص بن غياث الدالة على إمارية اليد حيث قال في التعليل فيها لو لم يجز هذا يعني حجية اليد لم يقم للمسلمين سوق ووجه التمسك بالتعليل ان ظاهره انه لو لم يبن على حجيه اليد لوقع المسلمون في حرج نوعي اذ يلزم من عدم حجيه اليد تعطيل اسواقهم وهو حرج نوعي وهذا يعني تشكيل قياس عام وهو كل ما لو لم يبنى على حجيته للزم من عدم حجيته حرج نوعي فهو حجه وحيث يلزم من عدم حجية خبر ذي اليد حرج نوعي في التعامل مع الناس بما تحت ايديهم إذن فخبر ذي ليجنو حجة شيد قول يا سيدنا في هالكلام متين ها <تصفيق> <تصفيق> شيد قول يا شيخنا في هالكلام يعني ما هو وهو عنه الحرجنا ونفقنا ونفقنا ونفقنا ونفقنا ونفقنا هو قال لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين السقق <تصفيق> ماذا؟ هذا أعظم بعد هذا كل بكل مقدار من <تصفيق> الحرج نوعي تتقيد بالحرج يعني خو. مظاهر أن الحرج في كل مراحلة وكل مراتب يرزم منه حجية يعني اكتعامه في كل موارد فهل مقدار الموارد في مسألة السوق خوش هذا لا يفوت في جمع موارد مثل اللقظات تتقيد بالحرج خو. يعني خوش وقد أشكل السيد الشهيد على هذا التمسك بأنه لا يلزم يعني أنكر الصغرى لا يلزم من عدم حجية خبر ذي اليد الوقوع في الحرج النوعي لتوفر إمارات في أغلب الموارد تدل على حال ما تحت اليد وإن لم يكن خبر ذي اليد حجتان ولكن الانصاف أنه في أغلب موارد بل في أغلب موارد ما تحت اليد لا تتوفر إمارات تدل على حال ذي اليد بحيث يستغنى عن خبره وإقراره وقد يستشكل على العمل بالذيل أنه ليس في مقام التعليل المولوي وإنما هو في مقام الإرشاد إلى النكتة العقلائية أي أن العقلاء يعملون باليد إمارة على الملكيه في موارد التردد بين الملكية وغيرها وإنما يعملون بها لأنه لأنهم لو لم يعملوا بها لم تقم لهم سوق. فالتعليل مجرد ارشاد الى نكته عقلائيه وليس تعليلا شرعيا لاماريه ذي اليد شرعا كي يتمسك بعموم التعليل لاثبات ان كل ما لو لم نقل بحجيته للزم منه الحرج النوع فهو حجه وإنما هو إرشاد إلى نكتة عقلائية وقد لا تكون هذه النكتة العقلائية هي الملاك الوحيد في الحجية اذ يكفي في الإرشاد أن يشير إلى نكتة من نكات الحجية لا إلى تمام الملاك المؤثر في وضوح الحجية وعدمه أو يقال كما ذكر شيخنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء من أن المنظور في الرواية فرض اختلال النظام لا مجرد الحرج كي يتوسع فيها لكل مورد يلزم من عدم حجيته الحرج فهو حجتون فالمتحصل من ذلك أن أصل الكبرى وهي حجية خبر اليد عما تحت يده حجة بلا كلام وإنما الكلام في الصغرى وهو ما يرتبط ببحثنا بحث القبلة فلو أخبر صاحب المنزل بأن قبلة المنزل هي الجهة مثلا الغربية أو الغربية الجنوبية فهل يقبل إخبار صاحب المنزل بالقبلة من باب حجيات بل خبر ذي اليد عما تحت يده ام لا فهنا تظهر الثمرة وهي انه ان كانت الموضوعيه للاخباريه اي ان حجيه خبر ذي اليد انما هي بملاك الاخباريه ولا موضوعيه لكون الشيء تحت يده او عدم كونه تحت يده فمقتضى ذلك شنو قبول خبره لانه اخبر في هذا المورد بان جدار بيته الى اي جهه وهو في جهه القبله ام ليس في جهه القبله اما اذا قلنا كما يذهب اليه سيدنا قدس سره من انه لم يثبت عندنا اكثر من سير العمليه على قبول خبر ذي اليد في موارد معينه ولم يظهر لنا ما هي النكته والملاك وراء ذلك إذن فمقتضى هذا المبنى الجمود على على ان يكون المخبر مما يقع تحت اليد فللوقوع تحت اليدزن موضوعيه وبالتالي حيث ان مطابقه جهه الجدار لجهه القبله ليس مما يقع تحت اليد وانما هي امور واقعيه تكوينيه وليست مما يقع تحت اليد إذن فلا حجية لإخبار صاحب المنزل بشنوء بالقبلة إلا إذا كان ثقة فيقبل خبره من باب حجيه خبر الثقة أو يكون أو يحصل الاطمئنان من كلامه تم هذا البحث والحمد لله رب العالمين dat ze een konde doen